A'udhu bi Allah min al-Shaytan al-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Wahai yang menciptakan Nahl و الزرع مختلفا أكله والنخل و مختلفا أكله والزيتون والرمان وغير متشابه و متشابه كل من ثمره إذا أثمر و حقه يوم حصاده ولا تسرفوا 122. 123. 124. 125. 126. 127. 138. 149. 159. 151. 151. 161. 162. 162. 163. 163. 164. 174. 174. 175. 174. 176. 177. ثمانية أزواج من الضأم اثنين ومن المعز اثنين قل الآن ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين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 Dakarain, haram am al-uthayin, am mshtamlat alaihi arham al-uthayin, am kuntu mshuhada, a'd wassakum Allah bihada, fman ان افترى على الله إليه محرم على طعام يطعمه إلا أي يكون ميتا إلا أي يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فصقى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 قل هل أمشهداء أقوم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء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 وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولون Al Kitab atas dua tafsir dari kita, wain kuna pada darasatim, wain kuna pada darasatim luguafin, atau kau Alain al-kitab lakinna ahda minhum, fadajakum bine'atul Rabbikum wahdu wa rahmah. Fman a'zlam min man kathab baa'yatillahi wacudhaf anha. سَنَجЗИ الَّْذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ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 mereka berbeza agama dan tidak bersekutu denganmu dalam segala hal. Aku tidak bersekutu dengan mereka dalam segala hal. Aku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 فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم Innab Rabbak sering al-qabir, wahai Nuhul rahim